liper li xpadule na hizkha li ophtana muslim tere alla azizulla nakulla ahmadullah bi taunaullah du waifu bi takan mubarakah walumatra kai ugramiru ينفرون على الأرسي آخر أشرف آخر نصدل درجة المباركين مجنوبات يتشد شلم الضادة ما كاللص رجمي أو كالنور رجمي دا سيطة مسجد كثيرين أو دفارد رسابة الله جل جلالهون ألا تختل وزفاة أو في العبادات أو في الخيض أو فرك أو تسل دا دا هذا اللي سد خوب نقريدي اما ما تتفسر وادي بلا او فرك او ظلم سد نقريدي هذا مثلي اما تتفسر وادي بلا كرههت اي حتى ما تتفسر قبر مثلي الا بخبر من غير خير خبرني ثقوا يا ليل ده بالجد او لا صار نصرا وكله اذا ذا اما كذ فرورات مخاطر بيد البندره وزي دانا في اول 122 او بفرض المنافسه في مواجهه دبانج مصر و سلاي متشك اما كذ يتبع فرورات سفاره لاوضش دالتا بيع الميضة جنازية هدو اليدي بيع دع الميضة جنازية بيع ديك خيلة وثي بيرتضى فتنوار واختر المسجد شريف فغار رفين اي في بيك قوة نتك لال مجرد هاغ زرورة تفارة في ايسان علاج ملري يعني اي دستا ذكاين كتير يدي زرورة بيع فكورتو اي دع لبت تدوريك شاء اخوان يزير بالغيرو بيع هندى وضر عبادة سنة المؤكد حضرة خير المشر صلى الله عليه وآله وسحبه وسلم در اعتكاب قاوم أيها غزمه استيش بذال امهات المؤمنين رضي الله عن ظن هذا اعتكاب الكلب أي حضرات صحابه الكرام تابعين سبع تابعين در اعلامنا هذا در ازمه استيش دغه عمل د سر روان دي که دا ش چې مې و سره ارتفاف داله سر رغې داه قواله او ک دا شوي چې فو م دا ارتفافریې نو دغه سی د اختله ه چې او قواله داسم د رازاران دي دا شخصصالوي د فاس او د م ده د ساه فلو يكاد علمي باركي دا كله غالي خلاصي او كم يؤمن يسلمون مليه او جيل الموتو تاتيشي او خلق بخبركي في دا كله او دا كله كمي خندغة غالي برجوكي والسلام